مش باقي مني غير شويه ضيفه انا ايه انا هديهم القوه امشي بصبري في الملكوت يمكن في نور تمت المحي خطوه تفري معاك بين azmi لا طيارات ولا جيش وانت في طابور العيش بتبوسي ايد الزمن ونولك لقمه بتبوسي ايد الزمن بنولك لقمه من حقك المشروع مش باقي مني غير شهقه في نفس مقت وانا صوتي مش مسموع يا حلم الموجود من المرور ممنوع وانا صوتي مش مسموع يا حلم الموجود من المرور ممنوع مستني لما يمر موكب صلاتي لك مستني لما يمر مش باقي كفر بشروقك على شويه رحمه من على شويه صبري من من في كتافي بلش في قدر الصعيد في اللاي بلش لكل بالستين اوليهم خدي بقى ومش باقي مني غير شوية دم متل او وزين بالهام مرنو فيهم سم ومش باقي مني غير شوية دم مادرش اسيكي مواجه عاوم وبرضو مادرش U mi